Bíbel maani انكم شواهد يشهد الانبياء والاولياء يشهد الله أنكم شواهد يشهد الانبياء والاولياء من ثم كي تعزك الكلمه رب في روع اعز هل الاسراء ان تحرتم نحن الذين انتحرنا بحياة أمواتها الأحياء أمواتها الأحياء كل حسن لمقلتيك الفداء حين يغفر الرجال صفوة قومي تتصدى للمجرم الحسناء قل لآياتي يا عروس العوالي كل حسن لمقلتيك الفداء حين يغفر الرجال صفوة قومي صدى للمجرم الحسناء تلثم الموت وهي تضحك بالشراء آه آه ومن الموت يهرب الزعماء آه آه تلثم الموت وهي تضحك بالشراء آه آه ومن الموت يهرب الزعماء آه آه آه آه فتحت بابها الجنان واتلقت كفاطم الزهراء يشهد الله أنكم شهداء يشهد الأنبياء والأولياء ميتموا كي تعز كلمة ربي في رموع أعزها الإسراء انتحرتم نحن الذين انتحرنا بحياة أمواتها الأحياء قل لمن دبج الفتاوى ويدا تضج منها السماء حين يدع الجهاد يصمت حبر ويرار والكتب والفقهاء قُلْ لِمَنْ دَبَّجُ الْفَتَاوَى هُوَيْدًا هو رُبَّ فَتُوَى تَضَجُّ مِنْهَا السَّمَاءُ حين يدعو الجهاد يصمت حبر ويراع والكتب والفقهاء حين يدعو الجهاد لاستفتاء لا حين يدعو الجهاد حين يدعو الجهاد حين يدع الجهاد لاستفتاء فالفتاوى يوم الجهاد الدماء فالفتاوى يوم الجهاد الدماء فالفتاوى يوم الجهاد الدماء يا احمد الياسين كرسيك المتحرك اختصر المدى وطوابك الآفاق والأزمان أشلاك يا أحمد الياسين إن ودعتنا فلقد تركت الصدق والإيمان يا فارس الكرسي وجوك لم يكن إلا ربيعا بالهدى مزدانا جفت دموعنا آئحين ببسمة سكبت يقينا بل عبيرا مؤمنا فالعجز يصبح بالعزيمة ماجزا والسجن تشعله الإرادة أنجما والموت يعبره الرجال بلهفة ليكون هل أدركت درس القعيد وأبصرت أم أنها إذ تاقلت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 نذيقهم طعناً يقطع هوله الأكباد ولضاً تذوب لحره أوصالهم ويزعزع الأركان والأوطاد جند الكتائب ياسا وعلى أمة تحمي الحما وتحطق الأوغاد صبوا على المحتل نار جهنم واستأصلوا الطاغوت والجلاد يا فتية القسام هذا يومكم فلتجعلوا ذل الربيع رمادا ولتثأروا لدم الشهيد وتحرقوا قلب الكيان وتشنق القوادا يا قاتل العبدالعزيز غذنتا حمم الكتائب تنسف الأجسادا فيكون ليل الغاصبين مناحةا وَيَصِيُّ صُبْفُ الْمُنْذِرِ أَحْدَادًا وَانْحَلَّ عِقْدُ السِّحْرِ انْحَلَّ عِقْدُ السِّحْرِ فِي تَرْمِيمَةِ التَّوْرَى بَانَ الْعَزْفُ فِي تُلْمُودِهِمْ هُمْ وَاهِمُونَ فَبَعْدَ قَتْلِ نبيهم قتل الملايين البريئه ثم قام النور وانطفى الظلام هم واهمون فقد اراقوا عزه العياش والهنود فانتقم الحسام هم واهمون فقد أباحوا سفك شريان القعيد فدارت الأيام فدارت الأيام واستلم الهمام هم واهمون فدورة التجديد في دمنا ستصنع بعد رنتيس البطولة ألف سين من إخوة الفاروق والياسين والقسام والعزام هم واهمون هم واهمون هم واهمون هم واهمون, واهمون, واهمون, واهمون